إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا فِي في الأرض مرتين، لا تفسد في الأرض مرتين ولا كبيرا، فإذا جاء ثناء عليكم عبادا لنا عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ أَوْعَدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ عَن قَوْمِهِمْ غَائِبَةٌ وَلِيَذْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأَ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهديني التي هي أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعوا الإنسان بالشر دعاءه بالخير وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضُلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَذَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائرًا فِي عُنُقِهُ وَنُخْرِجُ له يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا من اهتدى فإن ما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرًا لَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَجَعَلْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ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 يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعالا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلا عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلى أن آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهو بالوالدين إحسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الكل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتذ القربا حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِنْ مَا تَعْرِضَنَّ عَنِ الَّذِينَ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انا فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيْ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشی في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال تولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا آخر ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم مملوما مدحورا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 قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِثَ غَوْرًا إِلَىٰ يَوْمِ الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون بي إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أَوَظَرْ كَيْفَ ظَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل فطركم أول مرة فسينغظون إليك روسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا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 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ الْأَبْصَارِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادٍ مَفَسَّجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٍ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطْئِنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي لَا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ لَا ذريته إلا قلیلاً قال ذهب فما تبع کمیم فان جهل مجازاً کم جزاً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 إن كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظلم تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأ أمياءٌ أي يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح قاصفا الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا ب تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيميني فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا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 سنة من قد أَرْسَلْنَا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقم الصلاة لذنوك الشَّمْسِ غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِي نَافِلَةً لك عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ واجعل لي من لدنك سُلْطَانًا نصيرا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قُلْ قُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح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 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 او تسقط السماء كما زعمت علينا کسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء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 قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا وَاتَّفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِن نُّكْتَانَ عِبَادِي خَطِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أين كن عظامه ورفاتا إن لم بعثوا خلقا جديدا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 إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تس عايات بينات فاسأل بني إسرائيل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 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعدي لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقال يبكون ويزيدوم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 كبرت كلمتان تخرج من أفواههم إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مِنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْفَأَ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 ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ أَيِّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَّذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأً بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَدْنَا وربّطنا على قلوبهم القامو فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه إله من دونه إله لقد قلنا إذا شطّطان هؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وكلبهم باسط دراعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل انهم كم لبستم. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقتكم هذه الى المدينه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 إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْنَا بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا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 لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا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 يحلون فيها من أساور من ذاب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نِعْمَ الثواب وحسنة مرتفقا وَظُرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَينِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَقْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَينِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَارًا وكان له ثمران فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا له وأعز فراء ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لأجذن خيرا منها منقلبا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 نتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْزِمَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَنَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَنْ طَلَبًا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 أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذون منه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جذلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا بهم حق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 لَوْ يُآخِذُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَتْنَاهُمْ لَمَّا وَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِيَ عُقْبَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُ مَا فَتَتَقَذَّ فِي الْبَحْرِ صَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا وَدَنَا أَنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمران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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم